بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المنان موزل القرآن ومرسل إلينا ولا أدنان والصلاة والسلام على خير أنبيائنا محمد صلى الله عليه وسلم حياكم الله وبياكم أيها الحبة مباركون سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين وإن يجعلكم علماء عاملين بهذا العلم النافع وإن يجعلكم دعاته خير وهدى وصلاح إنه ولي ذلك بقادره في بدايه الامر بارك الله فيكم واعتذر عن الدرس الماضي او ما تهيئ لحضور الدرس الماضي وذلك نوعا ما في تعف الصوت وقد كان يتصالم مع اخونا حبيب بن الزهراء الخير صدق واخونا كذلك ابو حفص فكان نوعا ما الصوت لا يساعد فلعل خير اراد الله سبحانه وتعالى انتهينا في انتيتم معكم في الدرس الماضي المقدمات الثلاثه اللي يقدمها مؤلفنا مؤلفنا هو الشيخ محمد ابن عبدالهاب رحمه الرحمة الواسعة ذلك الإمام المجدد ثم أخذنا الأصل الأول من وصول الدين ما هو هذا الاصل ما هو هذا الأصل بارك الله فيكم الأصل الأول الذي استفتحه, الذي استفتحه رحمه الله تعالى بذكر هذه الوصول الثلاثة ما هو هذا الاصل معرفة الرب أحسنتم مع الرب تكلم تبارك الله فيكم فيما تكلمتم معكم فيما آلهه الرب وحين قال مر ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبود ليس لي معبود سوى ما معنى او ما مقصود المؤلف رحمه الله تعالى وليس لي معبود سواه سوا. ما معنى هذه الكلمه بارك الله فيكم او ما فائده بلاغة في هذا التعريف ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه ليس لي معبود سواه تعتبر ماذا؟ يعني لا عبد غيره أحسنت أحسنت أخوي رادي لكن هذا قد يشمله وهو معبودي ليس لي وهو معبودي وأحسنت ومياصر بارك الله فيك تأكيد لماذا؟ العبودية لما قال وهو معبودي هذا اصل خبر وهو معبودي ثم اكد على ذلك بقوله وليس لي معبود سواه أحسنتم بارك الله فيكم هذا قول مول. ثم قال فإذا قيلك قيل بما عرفته فقل بآياته ومخلوقاته لا قبل نبدأ هذا يقول هو ربان الذي رب ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين ولا العالمين بفتح اللام ولا بكسرها فتح اللام ولا بالكسر هو هو الرب ها بالفتح ولا الكسر ما شاء الله المسألة الخلافية بنوا علماء ما شاء الله طيب اللي يقول بالفتح ام ياسر وابو حفص زهم الله خير يقولون بالفتح ولا لا يقولون بالفتح لا إله إلا في صوت الآن في صوت الآن بارك الله فيكم الحمد لله طيب هو فتح اللامي ولا بكسرها طيب البعض قال فتح اللام ولا لا حلو طيب الذي قال بالفتح منهم أم ياسر وأبو حفص والصدق وراعد فضاء وشموخ الهمة ما شاء الله جميل والذي قال بالكسر أمر زهنة و كسر وصدق طيب جمع علم ولا عالم علم ولا عالم جمع عالم عالم ماضح بارك الله فيكم أحسنت بارك الله فيكم من السورة ماضح جمع عالم حلو وليس عالم لأن المقصود بالعالم هو من الله عز وجل العلم العلم غزير والعالم هو يكون عالم الشيء وينسب وينسب أو يكون مضافا بلى التعريف يكون العالم أو يكون عالم الجني أو عالم الإنس أو عالم النبات أو, عالم أو غير ذلك يقول المولف رحمه تعالى الى قيلكم عرفت كل اياتي ومخلوقاته ذكرت بارك الله فيكم الايات أن هناك ثلاثه ادله من اياته او تم تقسيم الادله او الايات الى ثلاثه اضرب ما هذه الايات ما هذه الايات بارك الله فيكم ثلاثه اضرب ثلاثه اوجه ثلاثه اقسام ثلاثه انواع ثلاثه تفريعات ثلاثه طرق ثلاثه مشاريع قد قلت تبارك الله فيكم سابقا أن يحفظ الجمل مما قصده إنما المقصود بذلك فهمه أحسن تبارك الله فيكم الفهم الفطرية وقوله عز وجل فاقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها وقول نبيه السلام وكله مودود على الفطرة وعقلية أو كونية يدخل في ذلك السماوات السبع والأراضون السبع والإنسان من إذا رأى هذه وعلم أن الذي خلقها الله سبحانه وتعالى يقر في قلبه ان لا أحد يستحق العبادة إلا الذي خلقها ونقلية أو شرعية وهي لا دلة أما الفطرية لم يسترق عليها المؤلف ورحمه الله تعالى وأما الادلة العقلية جعلها هي عاضدة او هي جعلها معضوده لجعلها لل... هي عاضده للايات فالاصل عندنا الايات النقليه الشرعيه هذا الاصل هذا الاصل لو قابلنا الحب رجل كفيف لا يرى لم ير السماوات ولم ير الارض ولم ير الجبال ولم ير عمق البحار واضح بارك الله فيكم فانه نقول له انه تخله مبدا العقلي لا او الكوني او النظري لا انما نقول عنده الاصل لو هو النقلي هو عند أن أصل له هو النقلي الدليلي الشرعي الرباني الإلهي الإسلامي مواضح بارك الله فيكم طيب آياته ومخلوقاته من آيات الليل والنهور طيب جميع ذمرنا على كلها طيب أكثر مسألة ذمرنا والحمد لله تقريب هذا الدرس موال الماضي قبل ماضي ولا لا أحبه هذا الدرس قبل ماضي حتى لا نوطل عليكم نفسه بارك الله فيكم بدرسنا هذا اليوم طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة أخونا رأية فضاء بارك الله فيك لعلك إنشاء تعالى مجهز المتن كما حدنا منك بارك الله فيك سابقا وإن لم تجهزه فأنت معذور إن شاء الله تعالى المهم تكون متابعة نفعل الله بك والسلام عليكم من الدرس ومن يسمع الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الإسلام لله بالتوحيد ولا له بال الطاع من الشرك لى وهو على وهو, وهو ثلاث مراتب الإسلام والإمان والإحسن وكل مرتبة لها أركان وكل مرتبة لها أركان فركانوا الإسلام خمسة والدليل من السنة حديث عمر رضي الله عنه أاررض. رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمد عبد وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج بيت الله الحرام من استطاع اليه سبيلا والدليل قوله تعالى ومن يبتغي ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل, فلن يقبل منه منه وهو في الآخرة من خاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة والعلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعناها لا معبود بحق إلا الله وحد, وحد نفيا من إثبات لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا لله، مثبت العبادة لله وحده متبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيره الذي وضحها ثم عدد عدة من هذه حتى ذكر ومعنى شهدت أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر صديقه وفيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ديره الصلاة والزكاة إلى هنا إلا بما شرعه نقف هنا أيها أيها الأحبة وأما بقية هذا المتن سنمر عليه إن شاء الله تعالى في في دروسنا في الدروس القادمه ان شاء الله تعالى اما الثاني اما الاصل الثاني قد تم تعريف بارك الله فيكم الاصل ما هو تعريف الاصل بارك الله فيكم ما هو تعريف الاصل قد عرفنا قد عرفت هذا الـ هذا الـ الأصل ليس بالدرس الماضي درس قبل الماضي فما هو تعريفه بارك الله فيكم لا الاصل لما قلنا الاصل ما هو بارك الله فيكم احسنت هو ما ينبني عليه غيره ذكر نسن بارك الله فيك هو ما ينبني عليه غيره والثاني عدد الثاني عدد والمقصود من ذلك بارك الله فيكم وهو الاصل الثاني من الاصول الثلاثه التي كان التي التي المؤلف رحمه الله تعالى بيانها وايضا هذا الأصل الثاني هو من من أسباب حصول النجاة للإنسان من هلاك الدنيا او من عذاب الدنيا والآخرة وذلك أن الإنسان في قبره أول ما يسأل في قبره ثلاثا أول ما يسأل الإنسان في قبره ثلاثا وكان أولا و... في ذا وهي من ربكم وما دينك وما نبيك آ... وما تقوله في رجل الذي بعث فيكم الذي قد كتب قبل قليل ما ينبني عليه الفرع ذكرني باسمك بارك الله فيك وسواء كان ما ينبني عليه فرع أو الصحيح تقول هو ما ينبني عليه غيره ما ينبني عليه غيره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى معرفة دين إسلامي بالأدلة الباء هنا بارك الله فيكم قد تكلمنا في الدرس ليس قبل ماضي الذي قبله على ما لم تخني ذاكرتي بارك الله فيكم في معاني حرف الباء في معاني حرف الباء فما هو معنى حرف الباء بيقول مولف بالأذلة معرفة الدين الإسلامي بالأذلة ما, ما معنى حرف الباء هنا معنى بارك الله فيكم حرف الباء هنا لا ليس السببية السببية هذا قول بس انها في ضعف ها. لا في ضعف جدا لا ليس السابق تكون, ب... تكون بمعنى مع المعيه تكون بمعنى المعيه واضح بارك الله فيكم معرفه دين الاسلامي مع الأدلة واضح بارك الله فيكم واضح واضح مثلا وهذه مساله كما قلت بارك الله فيكم امر هي يسير لانها من من وضع المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود به ان سنعرف دينه الدين الذي استوجبه الله عز وجل ان نعبد الله سبحانه وتعالى به الله سبحانه وتعالى به وطيب الادله هنا يدخل فيها بارك الله فيكم ادله النقليه والعقليه والفطريه يدخلوا فيها احنا ذكرت الله فيكم قبل قليل ان ادله على معرفه الله سبحانه وفطرية هل كل هذا انواع ثلاث تدخل في معرفة الاسلام ؟ ها هم بارك الله فيكم لا لأن معرفة الاسلام ومعرفة الحكام الشرعية لا يدخل فيها إلا يدلها النقلية بارك الله فيكم لا يدخل فيها إلا يدلها النقلية الإسلامية والحبة ليست وليدة دراسة علمية جراها مجموعة من علماء فأخرجوا لنا دين الإسلام وليس هي خبرة نقوله العلماء بل إنما هي أوامر ربانية أمر الله سبحانه وتعالى بها ولذلك قد يكون الدين لا يخالف العقل في بعض النواحي ولكن إذا قلنا بذلك فإن العيب من العقل إذا تأكدنا بصحة وسلامة الدليل من أصله وصحته واضح بارك الله فيكم. وقد ضربت بارك الله فيكم في هذا, في هذا الباب مثال واسع وضربت في عدة أمثلة وأقرب مثالا في ذلك لما قلت لذا لبس الإنسان خفيني أو شرابيني أو, جو أو جوربيني وأراد أن يمسى عليهما فإنه يمسى على ظهرهما مع أنه يمشيه على باطن على باطن القدمين لماذا؟ هذا أراده الله سبحانه وتعالى فمعرفة الإنسان بالادله اذا ان كان المؤلف رحمه الله تعالى لما, لما بين بعد قليل ان شاء الله تعالى اركان الاسلام وقف عند كل ركن من اركان الاسلام وذكر الدليل اليس كذلك المؤلف رحمه الله تعالى قال و... وكل مرتبه لها اركان فاركان الاسلام خ... فاركان الإسلام وذكر الدليل على ذلك مع أنه لو ذكر الدليل حديث ابن عمر رضينا وارضاه لكفى لكنه أتى المؤلف رحمه وتعالى إلى كل ركن من هذه الأركان وأتى الدليل عليها بوجودها وشرعيتها وبشر... بشر... بشر... معتمدة ليس على هذا الدليل على أدلة أخرى سنمر عليها إن شاء الله تعالى وهذا أيها الحبة ليس الدين بالعاقل كما ذكرت وقتنا الشبخ لما إنما الدين بالنقل إنما الدين بارك الله فيكم بالنقل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف الإسلام وقال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله قبل ان نتجاوز هذا التعريف في بعض النسخ في بعض النسخ يكتب في التعريف وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والخلوص من الشرك والخلوص من الشرك رايد فضاقه قبل قليل وضع نسخه خلينا نتاكد رايد ما وضع التعريف الان لو وضع التعريف ان شاء الله تعالى يكون تعريف سليم وعليكم السلام حياك الله امين واضح بارك الله فيكم فاي النسخ اصح النسخة والبرعه من الشرك واهله او نسخة الخلوص من الشرك ها حبيبتي بارك الله فيكم مع أنه عما تقدمنا وأتينا من أوله أي ما صح نقوى البراءة من الشرك وأهله او الخلوص من الشرك وعليكم السلام الصحيح والبراءة من الشرك وأهله وذلك لأمرين وذلك بارك الله فيكم لأمرين الأمر الاول النسخ المعتمدة والتي بأسانيدها والتي هي باس النسخ المعتمدة والتي محمد وهاب رحمه الله تعالى ثبتت بالبراعه وذلك ذكر ذلك في الدرر السنيه ذكر ذلك في الدرر السنيه في الاجوبه في الاجوبه النجديه في اجوبه نعم الدراساتيه اجوبه النجديه في المجلد الثاني اللي متخني ذاكرتي في المجلد الثاني هذا هذا هذا البيان ان المقصود به البراء البيان الثاني ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر دليلا بعد بعد تعريف ما هو هذا التعريف ما هو هذا الدليل الا قوله تعالى ويقال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون فلو قال أنني خاص مما تعبدون لأصبح التعريف الأصريح ما هو الخلوس من الشرك وهذا النقطة الثانيةية أو التنبيه الثانية أن المقصود التعريف والتعريف الصحيح البراية من الشرك. واذا اذا نقول النقطة الأولى لفيه الرسائل الجديدة أن المقصود التعريف ولبرائة من الشرك الأمر الأول انه النسخ المعتمدة باسانيدها إلى شيخ الى شيخ الاسلام المجدد الامام المجدد محمد ابن الدهب رحمه رحمه واسعه النسخ المعتمدة المكتوب فيها البراءه من الشرك واهله ورد ذلك في كتاب الدرة السنية الدرر السنيه من من اجوبه في الاجوبه النجديه الدرر السنيه في الاجوبه النجديه ان لم تخني ذاكرتي في مجلد الثاني صفحة 136 وعدرني يا حبة أن أتكلم عن صفحات قديمة قد فتحتها ويمكن قد تخلني الذاكرة في التأكد منها هذا النقطة, النقطة الثانية أن المؤلف رحمه الله تعالى أن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر دليل على البراءة ولوه قول المؤلف رحمه الله تعالى إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني واضح بارك الله فيكم الى الان واضح ان المقصود بأن ان التعريف الصحيح الا وهو الاسلام لله والانقياد اسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله النقطه الثالثه والتنبيه الثالث أن البراءه هو أعم واشمل من من خلوص من الخلص وسنتكلم عن هذا ان شاء الله تعالى إذا وصلنا الركن الثالث من أركاني من أركان تعريف الإسلام يقول المؤلف رحمه الله تعالى وهو الإسلام لله بالتوحيد هل الإسلام هذا يحبه إسلام شرعي ولا كوني كوني من قوة تعالى وله أسلم من في السماوات والأرض شرعي ومن يبتغي غير الإسلام يدين شرعي طيب الإسلام هذا بارك الله فيكم الشرعي نوعان عام عام وخاص أمن عام إليه المباركون هو قوله أمن عام هو قوله هو لا إله إلا الله هو رسائل الأنبياء هو رسائل الأنبياء لا إله إلا الله هو سماكم مسلمين هذا الله سبحانه وخبرنا عن إبراهيم عليه السلام بأنه سمى أمته وأمة محمد عليه مسلمين بل, بل, إن بل حواريين الحواريون الحواري عيسى عليه السلام قالوا واشهد بأن مسلمون هذا الإسلام عام والإسلام الخاص المقصود به وما يبتغي غير اسلام دين أي أنه مسلم بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم المقصود هنا بالإسلام هو الإسلام العام والإسلام الخاص أنا أحبه السلام العام ولا السلام الخاص انا المقصود به هو السلام الخاص احسنت اخوي صدق احسنت اخوي صدق بارك الله فيك المؤلف رحمه الله تعالى لا الخاص بارك الله فيك يا أبو, ابو حفص المؤلف رحمه الله تعالى لو قال لو قال في تعريف في تعريف الدين الاسلام قال وهو الاسلام وهو الإس... ال... بيقول المؤلف رحمه... المؤلف رحمه الله قال وهو الاستسلام وهو الإسلام لله بالتوحيد حلو؟ زيادة هذه قاعدة أيها الحبة عندها. هذه قاعدة بارك الله فيكم عند أهل أهل اللغة يقولون زيادة في المبنى زيادة في المعنى أي الكلمة إذا زيدت في مبناها أصبح معناها أكثر أصبح معناها أكثر فقول المؤلف الإسلام أيهم يدخلوا في هذا الإسلام القلبي والظاهر البين فلو إنسان سسلم بقلبه ولجأ الله عز وجل بقلبه ولم, ت... ولم يقوم أركانه بفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى هل هذا نسميه مسلما لم يحج لم يصوم لم يزكي لم, لم يوحد الله لم يذكر الله عز وجل لم يقوم الصلوات هذا لا ينطبع الإسلام وكذلك العكس لو إنسان أقام الإسلام في أركانه ولم يقمه في قلبه هل نقول عن هذا مسلم لا نقول عن هذا بارك الله فيكم أنه مسلم ولكن المقصد هنا بالإسلام هو أن يسلم قلبه وأركانه لله سبحانه وتعالى, وتعالى وقبل المؤلف رحمه الله تعالى لله أي هذا الإسلام يكون لله سبحانه وتعالى قول المؤلف رحمه الله تعالى بالتوحيد هو افراد الله سبحانه وتعالى هو افراد الله سبحانه وتعالى ومما لا شك فيه وريب ان المقصود هنا الاسلام بتعريف هذا هل هو توحيد الاولوهيه ولا توحيد الربوبيه او توحيد الاسماء والصفات كن علينا قيم بارك الله فيك أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتطرق إلى توحيد الأسماء والصفات في هذه الرسالة بتاتا فلم يتبقى لنا إلا رسائلة فلم يتبقى لنا إلا ها توحيد الربوبية أو الهية أما توحيد الربوبية فكفا قريش مؤمننا به فلماذا يبعث ذي النبي صلى الله عليه وسلم كفا قريش يعلمون أن الله عز هو الخالق الرازق المنعم جل جلاله وعظهما سلطانه ليس كذلك لكن المقصود هنا هو توحيد الله عز وجل ها بالطاعه توحيد الله عز جل ذلك هذا الركن الاول من التعريف يبين ذلك بقول المؤلف رحمه الله تعالى والانقياد له بالطاعه والانقياد له بالطاعه في هذا الركن الثاني بقول المؤلف الانقياد له بالطاعه يشمل امرين او يشمل ركنين متى ما اختل هذين أو أحد هذين الركنين اختل هذا الركن بأكمله واختل التعريف بأكمله فلم يأتي إنسان بالدين بأكمله ألا وهو أن يكون الانقياد لله سبحانه وتعالى ليس عنادا ومخالفة لله سبحانه وتعالى بأن يكون عن رضا لله سبحانه وتعالى وأن يقوم بذلك وأن لا يرفض مما أمره الله سبحانه وتعالى واضح بارك الله فيكم أنه ينقاد ويذعن إلى كل ما أمره الله سبحانه وتعالى واضح فلو قام أحدهم وخالف هذا المبدأ ولم يطع الله عز وجل أو عاند الله عز وجل وشاق الله ورسوله وحاد الله ورسوله لم يعتبر أيها المؤمنون أنه أنه مسلم ليس كذلك ليس كذلك ثم يأتي بعد ذلك الركن الثاني والتأكيد عليه ألا وهو انقياد بالطاعة هل ذكر المعصية رحمه الله تعالى في هذا التعريف ذكر المعصية ذكر الطاعة فلو جئني رجل أيها وقلنا له قم للصلاة فقال مسلي قلنا لا تزني قال في شعري في الإسلام يا أخي بارك الله فيك هو إسلام ولله بالتحيد ولنقياد وله بالطاعة ولم يذكر المؤلف والابتعاد عما عن نهى عنه هل يصح حجته أنه قل افعل ما أمره الله عز وجل وافعل كل ما نهى الله عز وجل يتعمل بالربا يقع فيما حرم الله عز وجل لا لأن أيها الحبة الأوامر نوعين الأوامر أيها الحبة نوعين الأمر الأول أوامر فعل أوامر فعل الأوامر الثانية النوع الثانية هو أوامر ترك أوامر فعل كان قولته على واقع المصرى مالح بارك الله فيكم كان قوله على واقع المصرى وآتو الزكاة أو الأمر, أو الأمر بالترك تقولها عجل ولا تتبعوا تتبع تتبع تتبع تتبع خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان واضح بارك الله واضح بارك الله فيكم واضح, واضح. هذا الركن الثاني ما تعريف الاسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه هل احد عنده استشكال في التعريف الان باقي على واضحه واضحه بارك فيكم الحمد لله. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من الشرك واهله قد بينت بارك الله فيكم نسخه اصليه او نسخه معتمده ونسخه غير معتمدة ثم رجحت بار ثم رجحت اي الاحبه معكم النسخه المعتمده اولا طبعا النسخه المعتمده ما هي والبراءه من الشرك واهله غير معتمدة بسليل من قطعه عن محمد وهاب رحمه الله رحمه, رحمه وهي والخروج من الشرك والخروج من الشرك وان بارك الله فيكم اما المعتمدة ذكرت على إثباتها امرين الامر الاول انها نسخ معتمدة بالسنيد الثاني انه يوافق له انه الله تعالى بقوله تعالى واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون من دون الله انني براء مما تعبدون من دون الله الامر الثالث ان الخروج من الشرك يعني الخرج منه الخلوص انتم احسنتم البراءه اعم اشمل سنفصل في هذه مساله أن الخلوص هو ها ما هو الخلوص من الشرك هو الخروج من الشرك واضح بارك فيكم هو الخروج من الشرك فقط واضح بارك فيكم هو الخروج من الشرك لكن البراءه البراءه من الشرك يحبه يجب عليها امرين الأمر الأول معادات كل شرك فالإنسان يبغض اليهود يبغض الصليب يبغض النصارى يبغض البوذية يبغض الأدين أخرى لماذا؟ لأنه, لأنه قد صرف ولائه وحبه لله سبحانه وتعالى فكل ما يحبه الله عزل هو يحبه وهذه بارك الله فيكم وهذا, وهذا قاعد الأولى أو الوبدأ الأول أو الركن الأول أو الأساس الأول في, في البراءة واضح بارك الله فيكم الأساس الثاني والقاعدة الثانية والمبدأ الثاني ألا وهو تكفير من كفره الله عز وجل فالله عز وجل يبين أن اليهود والنصارى كفار فلا أحد يأتي إلينا ويقول هم إخواننا واضح بارك الله فيكم فكل من كفر الله عز وجل وكفره لماذا؟ لأنه تمام البراءة لأن هذا تمام البراءة لله عز وجل واضح بارك الله فيكم واضح بارك الله إذن خلص خلص من الشرك ما هو الخروج من الشرك هو خروج من قد يخرج الانسان من الشرك ولكن يقول ان اليهود نشر انهم انهم اخواننا واضح بارك الله فيكم احسنت بارك الله فيك اخوي ابو إذن يقول المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام إلى الدلة وهو الإسلام لله بالتوحيد والنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هنا تأمل بارك الله فيكم أن المؤلف قسم البراءة إلى نوعين قسم البراءة إلى نوعين براءة فعل وفاعل او براءة اصل وفاعله براءة الأصل الشرك في الإنسان أصلاً يبغض الصليب يبغض الأصنام يبغض الأوثان يبغض الظرائح مواضح بارك الله فيكم مواضح هذا أساسا ويبغض فاعله فإذا وجد نصرانيا فهو يبغضه مواضح بارك الله فيكم وقد بينت بارك الله وقد تم بيان ذلك فأين أين تم بيان ذلك بارك الله فيكم ها ما نذكرنا تكلمنا بارك الله فيكم في هذه المسألة في الدرس الأول في مسألة وقد وناها باسمها الولا والبراء ها أين هذه الموجودة بارك الله فيكم أين هذه الموجودة يلا حبتي أين هذه الموجودة قد تكلمين عنها سائقا أحسن تبارك الله فيكم ماشا الله بس حاق المقدمة الأولى يولا أحبة للمسلم المقدمة الأولى المسلم اللي هو هي العلم والعمل والدعاء والصبر المقدمة الثانية عدم الشرك وأصل العبادة الله عز وجل والثالثة البراءة والبراءة كل مشركين يقول المولف رحمه الله الثالثة من يذكرنا في أولها لا لهل عدم والات من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب ولو كان اقرب قريب والدليل قوله تعالى لا تجد قوم يودون لا تجد قوم من حاد الله ورسولهم احسنت بارك الله فيك وصدق أن من اطاع الله وحد الرسول ان من اطاع ان من اطاع وحد الله ان من اطاع الرسول ان من اطاع, من أطاع وحد الله لا يتجوز لهم ولا من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى ومد الى تعالى لا تجد قوما يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا اباهم الايات ما لحبارك الله فيكم الايا ما الله فيكم وهنا معنى البراءه من الشركين وهلا ثم قال قال رحمه الله تعالى وهو الضمير المنفصل هنا وهو عاد إلى ماذا بيض لوجهك اخويا بحفص ها الضمير المنفصل وهو عاد الى مال الاسلام احسن تبارك الله فكما عاد الاسلام وهو ثلاث مراتب الاسلام والإيمان والإحسان هل هذا التقسيم وارد في الكتاب والسنة؟ ها؟ هل هذا التقسيم وارد في الكتاب والسنة؟ طيب أبغى منه قرآن قبل تكتبوا من سنة أبغى منه قرآن اكتب عربي بارك الله فيك أنا صعب أن أقرأ انجليزي حياك الله عليكم السلام و حياك الله و لا أبغى منه قرآن بارك الله فيكم اختنا سارة ما شاء الله جابت طرفها نريد من, من, من يأتي بأولاية و عليكم السلام و الله و بركاته قوله تعالى ثم أوضثنا لكتاب الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالموا لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو فضله الكبير قال على ما منهم ظالم لنفسه اي المسلم اي المسلم الذي اقام صلاة الله عز وجل اي فقط ولم يتبع اي سنة في ذلك ثم قال عز الوه منهم مقتصد اي من فعل السنة وهو هو المرتبة الثانيه هو الايمان وهذا ت... قال ثم عز وجل ومنهم سابق بالخيرات باذن الله وهو الاحسان وهو الاحسان وش نبين هذه شاء الله تعالى في حدنا قاعدنا هذا من كتاب الله اما من السنه حديث جبريل اما حديث الثاني هو حديث الحمد لله هو حديث جبريل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكل مرتبة لها أركان وكل مرتبة هو أركان ما تعريف أيها الحب الركن ما تعريف أيها الحب الركن أحسنت خي بارك الله فيك هو ما كان داخلا في المهيه او داخلا هو جزء من الشيء جزء من الشيء فعلى سبيل المثال احسنت بارك الله فيكم ياسر وهذا بارك الله فيكم ياسر في اصول الله فيك نزع من الشيء نزع اصله نزع من الشيء نزع تكبيره الحرام في الصلاه لو انسى صلى ولم يكبر تكبيره الحرام ولم يكبر تكبيره الحرام هل نقول هنسميه انه صلا رجل صلى ولم يركع هنسميه هل نسميه لو احبه صلا بارك الله فيكم وعليكم السلام لا لم يصلي احسنت بارك الله فيكم لانها ركن رجل لا اله الا الله لابس ولما وقف عند بيت الله الحرام لم يطوف انما سعى وقصص هل نسميها انه اعطاء ان نسميها انه طاف ليست ناقصه اخوي ابو حفص ليست ناقصه انما هي ساقطه باكملها ساقطه باكملها من صلى ولم يكبر تكبير احرام فكانه لم يصلي اساسا واضح بارك الله فيك وكذا لم, لم يؤدي فريضه لم يؤدي عباده حتى لاحد يقول عندي سنه لكن لو بارك الله. لو قلت بارك الله فيكم انه اخلى شيء من الواجبات اخلى شيء من الواجبات حلو نقول انه لكن كما قا قال عن صوت الفاتحة قال فيها خداج خداج ولم يقرأ فتحت الكتاب قال صلى الله عليه وسلم فهي خداج خداج وخداج في اللغة أي ناقصة لذلك ذهب بعض العلماء أن القاسة فاتحة هي من أركان الصلاة كما ذهب بعض العلماء وقال بعض العلماء أن خداج معتها ناقصة أي أن, أي إن صلاته أي أن القاسة فاتحة واجبة وما على قوليني او على وجهيني او على ضربين من اقواه علماء وليس هذا المجال مجال تفسير وبيان او تفصيل في هذا المساله وترجع في ما بينهما واضح ان اسلم من قوم من لم يقرا بصفحه تحته كتاب من لم يقر بفتحته كتاب من من من يتملي بارك الله فيكم من لم يقر بفتحته الكتاب لا فصلاه خداج هذه حديد لا في حد اخر حد آخر, اخر لا صلاه لم حديد الكتاب حد في عندنا حديثين الحديث لا صلاه لم يقرا فاتحه الكتاب قال وهذا يدل على ان فاتحه الكتاب ركن ما كان الصلاه وفي الحديث الاخر النبي الله عليه وسلم يقول النبي صلى الكتاب فصلاته خداج خداج خداج حلو قال بعض العلماء أن فتح الكتاب واجبة وليس هذا المجال مجال أيها الحب ترجوح من قوى العلم فيها إذن وكل مرتبة لاركان فإذا سقط أي ركن من أركان من هذه المرتبة سقط المرتبة بأكملها واضح بارك الله فيكم واضح بارك الله فيكم إلى الآن المسألة واضحة إن شاء الله تعالى ها أحبتي الحمد لله اللهمك حمد ضي ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فأركان اسلامي خمسة هل عدها بارك الله فيكم هل ذكر خلو أركان اسلامي خمسة وهي الصلاة وهشرت الله لها الله ونحمد رسول الله وإقام الصلاة ويتاء الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام هل ذكر هل المؤلف ها هل ذكر هل المؤلف أركان لا الله ما ذكرها وهذا صرعة قلم يقع به كثير من الناس إنما ذكر المؤلف الدليل عليها مباشرة ولم يذكرها هي فلو قال المؤلف أركان الإسلام خمسة شاهد الله إله إلا الله وإنه وحمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصم رمضان وحج بيت الله حرام ثم قال بعد ذلك والدليل من السنة حديثه من عمر فقلنا صح أصبت ما قلت أنه ذكرها ثم ذكر الدليل بعدها ولكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الدليل مباشرة وهذا من ها وهذا كان وكان هذا من فعلي السلف الصالح فكان السلف الصالح إذا سئلوا عن أمر ذكروا الدليل إذا كان يفهم من الدليل الحكم إذا كان يفهم الدليل الحكم فلو قال قائل ما حكم الرباء ما حكم الرباء فاجئت بارك الله بق... فأجبت قال الله سبحانه وتعالى اوحى لله البيع وحرم الربا ممتاز ذكرت حكم ولا ذكرت الدليل ذكرت الدليل ولكن الواضح من الدليل الحكم الشرعي واضح من الدليل الحكم الشرعي وهذا بارك الله فيكم المنهج واضح من الدليل الحكم الشرعي حسنت بارك الله فلو قلت أنت ما حكم مثلا على سبيل المثال لا ينهى الله ما حكم غرض البصر إذا قلت أنت غرض البصر واجب يقول الله سبحانه وتعالى وقل المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم واضح بارك الله فيكم واضح, فيك واضح أنت ذكرت حكم ثم عقبت بعد ذلك بالدليل واضح أحسنت بارك الله قل ممن يغضوا من أبصاري محفظة فروجهم أحسنت بارك الله واضح واضح هذا مسألة فلو ولكن المؤلفون ذكر الدليل مباشرة قال ظهركان إسلام خمسة والدليل من السنة واضح والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي عنهما قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني إسلام على خمس شهدت أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله ويقام الصلاة ويتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الدل مباشرة وقد بيلت هذا بارك الله فيكم قبل آنفا أن هذا منهجه للسلف في, في أقوالهم أو في, أو في كتابة رسالاتهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والدليل اوله تعالى انا مؤلف اراد ان ياتي بالدليل على الإسلام على الاسلام بس أي يقصد اي يقصد اي أي مقصود توحيد نقصد يقصد الاسلام الشرعي الخاص ذات التوحيد الـ الـ ذات توحيد الالوهيه التوحيد ما هو ما هو ما الدليل الدليل هو من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل, فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين فهو في الاخره من حسن اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر دليل على ان المقصود هو الاسلام الشرعي الخاص وان مقصوده هو ها وان هو توحيد الالهيه واضح بارك الله فيكم ومن يبتغي غير اسلام ديننا فلن يقبل منه وهو في من, من الخاسرين واضح بارك الله فيكم هذا احد الان عنده سؤال هل أحد بارك الله فيكم الآن عندي سؤال بارك الله فيكم طيب الآن بارك الله فيكم مضع على وقتي 43 دقيقة تريدون أن نتمها ساعة نضيف على ربع ساعة نأخذ الشهادتين أم نجعل الشهادتين أو نجعل أركانا خمسة كلها في, في دس القادم نتم يلا ما شاء الله طيب يقول مؤلف رحم الله تعالى ودليل الشهاده هنا المؤلف رحم الله تعالى عرف الشهاده بالالف واضاف اليها الالف واللام التعريف حلو يقصد المؤلف رحم الله تعالى الا الصغراق في ضم كل شهاده او انه يقصد بها التعريف الذي ذكره سابقا؟ ها حبيبتي يعني... الله فيك العهد لان الالف واللام وظيفتها الالف واللام إذا وضيف على الاسم فإنما يقصد إما العهدي او الاستغراق واضح بارك الله فيكم إما العهدي والاستغراق لكن هو قد عهدنا هذا قبل قليل وذكره المؤلف آنفا ألا هو شهاده أن لا إله إلا الله ومقصوده الله وين في الحديث فمقصوده في الحديث لا لا لا ليس الاستغراق بارك الله فيك اختشمه إنما المقصوده للعهدي للعهد واضح لأن قبل قليل ذكرنا دليل حديث عمر بن عمر رضي الله بارك الله فيكم ثم قال قوله تعالى شهد الله كيف تكون طيب الألف واللام بارك الله فيك إذا أوضيفت في أول اسم إما أن يكون يشمر فإما أن يكون العهدي كان أقول بارك الله فيك قابلت مدرس الإحياء ممتاز قابلت مدرس الإحياء فتحدثت معه خمس دقائق فلما انتهى من حديثه استذنني المدرس الألف واللان أقصد, أقصد به ماذا أكل المدرس أم مدرس الأحياء الذي كان قبل قبل يتكلم معه قبل قليل العهد لا زلنا نتكلم عنه قبل قليل واضح بارك الله في ذلك اختشمه واضح بارك الله في ذلك طيب ولما ادخل ولما بارك الله فيك على معلمة دخلتي على طالباتك حلو فقلت لهم ايها الطالبات تمكي دخلي خلفي الطالبات سلام عليكم من الله ورحمه فلو دخلتي بارك الله فيك فلو دخلتي فيا استاذ الله, الله السلام الله السلام عليكم حلو كلمه ال السلام تعم ماذا الالف واللام تعم, تعم كل السلام الله يبارك وكذلك بينت وقد تكلمنا بارك الله فيك بهذا في أول درس إن لم تخني ذاكرتي هو أول درس لا درس الثالث ألا هو عند قول المؤلف رحمه وتعالى الحمد لله رب العالمين وقد بينتوا أن كل الحمد والحمد معناه الثناء أن كل الحمد والثناء هو لله سبحانه وتعالى واضح بارك الله فيك اختشمه فلما قال المؤلف رحمه وتعالى ودليل الشهادة هنا العهد قبل قليل قبل قليل تكلم عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائفة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ثم أتى رحمه الله تعالى بمعناها وقال لا معبود بحق إلا الله البعض يحبه يقول لا معبود إلا الله وهذا في فمن اعتقد هذا الاعتقاد هو ناقص ويخشى عليه ويخشى عليه لان هناك اله ولك هناك اله هناك تعبد من دون الله وليست هي الله سبحانه وتعالى فلو قال فلو قال احدهم لا معبود الا الله فكل من عبد قبرا فالله فالله هو قبر الله والله وكل من عبد حجر او شجرا او بحرا او غير ذلك او شمس او قمرا او مريح او غير ذلك او عبد اناس بشر عبدهم فانه يدخل بمعنى بفهمي ان هذا بله الا لله في ذلك ولكن المقصد هنا لا معبود بحق الا الله ثم قال وحد النفي من أثبات وحد النفي من أثبات موحدا نافيا من نتبات. فقال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت عبادة لله وحده مثبت عبادة لله وحده ثم قال لا شريك له قبل نفسط في هذا الجانب نريد أن نقف وقفة بسيطة عند لا إله إلا الله أعظم, أعظم شهادة في الكون هي شهادة أن لا إله إلا الله وما أجمع أن مؤمن يرددها. يرددها في ليله في صباحه في ذهابه في قدومه بل إن من السنة أن الإنسان إذا ولأ حينما أن يولد أن يقرأ الأذان في أذنه, في أذنه، وأن يلين بها لسانه في حياته لأن الله سبحانه وتعالى أي من يعرف أن تكون هي آخر كلامهم الدنيا فقد صحى النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة فرطب بها لسانك يا أخي بارك الله فيك شهادة أيها الأحبة لما قال المؤلفة شهادة أن لا إله إلا الله ما معنى شهادة ما معنى من يحب شهادة؟, شهادة هو خبر قاطع هو خبر قاطع يصدر من موقن شهادة هو خبر قاطع اصدر من موثق فكل من شك ورب وكان في ريب في شهادته لا يدخل في ذلك لا في ذلك قال المؤلف رحمه الله لا هنا لا النافيه وليست لا الناهيه لا النافيه الهه الهه الاله هو الذي يستحق ان يكون هو هو كل ما كان معبود إله هو كل ما كان معبود هو كل ما كان معبود أما قل مؤلف لا إله هذا الحبة نثي محض نثي محض وصرف وصف لا شعب فيه فلما إنسان يقول لا إله فكل ما عبد من دون الله يسقط ويهون فيكون في أدراج الرياح ثم يقول بعد ذلك إلا وإلا أداة سثناء إلا أداة سثناء والله اسم للجلالة اسم الجلالة وهو مستثنى من نفي السابق وهو مستثني من نفي السابق وهذا اللي ستناعي والأحبة هو ستناع محض خاص بالله سبحانه وتعالى لا يشترك معه أحد لا يشترك معه أحد فلا إله إلا الله أعظم شهادة يقولها الإنسان والشهادة أيها الأحبة تضم ركني. الركن الأول النفي أين هي؟ أين هو النفي من الشهادة؟ النفي لا إله النفي لا إله والإثبات والإثبات إلا الله والإثبات لا إله إلا الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى قبل أنه عند المؤلف سمحوني بارك الله فيكم بهذه الأسترادة البسيط نفع الله بكم الإسلام هناك قولين قد طفح وظهر في أجزمة متأخرة البعض يعتقد أن معنى لا إله إلا الله معناها القول الأول يقولون أن معناها أي لا إله في الوجود إلا الله لا إله في الوجود إلا الله من يقيد هذا؟ قيده بارك الله فيكم لذن نعلق عليه لا إله في الوجود إلا الله أي كل ما عبد من دون الله ليس هو إله واضح بارك الله فيكم أعيد هنا قد يحصل, لخ... يحصل شبهة عند بعض الناس اكتبوا بارك الله فيكم أبغوا واحد نكتب حتى نعلق على هذا لا إله في الوجود إلا الله واحد بارك الله فيكم اكتبها أحسنت باركة في خصوصك لا إله في الوجود إلا الله فيقولون أن كل ما عبد من دون الله ليس بإله ماضح؟ وهذا غير قولنا قبل قليل لا معبود بحق الا الله هناك فرق فيما بينهما عظيم لا معبود بحق الله لم يقال حدهم لا معبود الا الله فكل ما هو يعبد من دون الله والله عز وجل واضح اما هنا يقول لا ان كل ما عبد من دون الله ليس بالاله لكن هذا قول الا لا اله في الوجود الا الله هذا قول باطل الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم فما اغنت فما اغنت عنهم الهاتهم التي يدعون من دون الله من شيء وراهم الله عز وجل وصف ونعت الاصنام التي هم يعبدونها وهم عليها عاكفون انها عنهم الهاتهم ما احبارك واضح؟ واضح بارك الله فيكم يقول عز وجل أيضا أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ واضح هذه النقطة يقول الله عز وجل فلولا نسرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة طيب انا حقيقة علمت يعني أن سيقع نوعا ما شبه عند بعض الناس نعيد بارك الله فيكم آه... لا معبوده خلينا نتكلم بارك الله فيكم هذا نبدا لا معبوده الا الله نتكلم بارك الله فيكم عن هذه واضح نتكلم بارك الله عن هذه الجمله بارك الله فيكم نتكلم عن لا معبوده الا الله اي كل ما هو يعبد في الأرض هو من ذات الله سبحانه وتعالى هو من ذات الله سبحانه وتعالى فلو راينا اجل عبد الشمس والقمر وجاء أحدهم وأخذ بهذا التعريف أو بهذا المعنى من لا إله إلا الله فيقول أن هذا الشمس وقمر هو من ذات الله سبحانه وتعالى واضح بارك الله فيكم معيد لا معبود إلا الله أي بمعنى كل ما عبد من دون الله أي في ذات الله وقد بينت أن هذا المعنى باطل والصحيح ان معنى لا إله إلا الله هو لا معبود بحق قل إلا الله واضح هذا الجملة بارك الله فيكم التفصيل فيها وبيان خطأ فيها بارك الله فيكم حتى نطع الجملة الثانية واضح هذه الحمد لله يا الله واضح إن شاء الله فكلما يعبد من دون الله أحسنتي بارك الله فيك واضح هذا الحمد لله اصحاب الله لا السلام حيك الله ابو حفص القول الاخر يقولون هذه خلاصه بارك الله فيك في لا معبود الا الله واضح بارك الله فيك ها هؤلاء بارك الله فيكم هذا القول الاول القول الثاني القول الثاني بارك الله فيكم لا إله في الوجود إلا الله يقولون كل ما عبد من دون الله ليس بإله واضح كل ما عبد من دون الله ليس بإله واضح بارك الله فيكم يعني الذي يعبد الصليب هل هل الصليب إلهه نعم إلهه لكن يقولون هذا ليس إله إنما إله يطلق على الله عز وجل أو على من عبد الله سبحانه وتعالى واضح واضح المبدأ الثاني المقولة الثانية هل هذه واضحة بقيت عندنا مقولة ثالثة كل من عبد دون الله ليس إله كل ما عبد خلها بارك الله فيك لغير عاقل كل ما عبد من دون الله المن رجع بالخلف حلو كل ما عبد من دون الله ليس إله هذا معنى الجمله الثانيه الا وهيا لا اله في الوجود الا الله ومن قال بهذا القول القول الثاني اللي لا اله في الوجود الا الله هو يقف امامه آيات من كتاب الله الله عز وجل من اتخذ إله ار من اتخذ الهه هوا رايت ما اتخذ الهوا فالله عز جل نعته الذي, الذي عبد هواه ونفذ كل ما امنت عليه هواه هو امنياته الله عز بانه اله اله هو بانه إله هو واضح بارك الله فيكم والله عز ما اغنت عنهم الهتهم والاله هنا جمع والمقصود بها الاصنام والمقصود بها الاصنام إذا المقول الثاني أيضاا باطلة الآن بارك الله فيكم واضح هل أحد عنده استشكال في هذا الجانب؟ بارك الله فيكم هل أحد عنده استشكال في هذا الجانب؟ بارك الله فيكم أكتب.. بارك الله فيكم لا أحد... أبغد كهسر بارك الله فيكم والذي عنده واضح فتب دقم واحد وغير تبارك تبرقنا اثنين بارك الله فيكم سارة تقولها واضحة ها. بس عنا سارة هي الفاهمة والبقية يعني لا زالوا يحاولون يتذكرون كلام أختنا توبة واضحة أو مياسر أو بحفص جميل أخوي صدق جميل الحمد لله إذن مقولة الآن البقية بارك الله فيكم الشموخ الهمة واضح والأمين واضح بارك الله فيك المنصوري أين أنت بارك الله فيك كتاباتك توقفت بارك الله فيك مرحبا بارك الله فيكم الحمد لله اذا طب ول عندنا بقيه بارك الله فيك ريحانه ومهدي الاسلام ما ادري هذا القول او المعنى الثاني المعنى الثالث المعنى الثالث يقولون أن معنى لا اله الا الله اي بمعنى لا خالقة مهدي الاسلام حياك لا خالقة ولا مدبر ولا رازق الا الله من قيد هذا من كتب هذا بارك الله فيكم لا خالق ولا ولا الله من قيد الله لا قيده أكتبه. أكتبه الله لا, لا أرى. لم ارى احد لا خالق ولا رازق الله عز وجل. أحسنت أخوي صدق بارك الله فيك واضح؟ هذا أحسنت أخوي بحفص أحسنت بارك الله فيكم ياسر بهذا أحسنت مالك يضاف الأمور الربوبية بارك الله فيكم بهذا التعليف هذا أمر يسير هذا بارك الله فيكم يخالف الدين النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم الحديث جابنا من عبد الله رضي الله عنها قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر هل توحيد الربوبيا وكفار قريش أن مسلم حاربهم وقد بينت بارك الله فيكم أن كفار قريش قد آمنوا بأن الله هو الخالق هو الرازق وهو المدبر جل جلاله وعظيم السلطانة واندخوا بارك الله فيكم واندخوا بارك الله فيكم القول الثالث عرفتم من على القول الثالث إذن عندنا قول صواب وثلاثات قوال على خطأ وعلى بطلاج من يعيدها بارك الله فيكم من يعيدها من يريد القول الصواب في معنى لا إله إلا الله وثلاثة أقوال باطلة من يعيدها بارك الله فيكم طيبة من يعيدها câ uniformly من يعيدها بارك الله فيكم ها. قول صواب ما هو قول الصواب في معنى لا إله إلا الله ها. لا معبودة بحق إلا الله هذا قول الصواب حسنتي بارك الله ذكرتي سارة اليوم مشاركة متميزة طيب المعنى أول في الباطل المعنى أول بارك الله فيكم في الباطل لا استبغتي بارك الله ذكي أم ياسر لا استعجلي لو هادنا بالترتيب رتبناه وإلا كلامك صحيح الأول لا معبود إلا الله لا معبود إلا الله مواضح بارك الله فيكم وهذا يقع فيه كثير من الناس. يقع فيه كثير من ناس فهذا خطأ الأول خطأ المقول هو الظ Standing لا معبودة بحق, لا معبودة بحق. الله أختم بقوله بقوله لا معبودة إلا الله نختمها في هذا الإسلام هذا الصواب قول الباطل لا معبود إلا الله قول الخاطئ القول الثاني لا إلهة في الوجود إلا الله لا إلهة في الوجود إلا الله هذا القول الثاني الباطل القول الثالث الباطل ما هو لا خالقة ولا مدبرة ولا مالك ولا رازق ولا معطي إلا الله عز وجل واضح واضح بارك الله فيكم هذا القول. إذن عندنا قول صواب وثالث قوال الباطلة في شهادة أن لا إلهة إلا الله سبحانه وتعالى اللهم صلى الله عليه وسلم على حبيبنا محمد الآن بارك الله فيكم مضينا ساعة و4 دقائق حلو نوقف لهنا ونكمل الشهاده اشترى تعالى شت الله في الدرس القادم انا اخذنا ساعه و4 هنا بارك الله فيكم نلحد الله ابي مشيت الله سبحانه تعالى صلى الله سبحانه وتعالى فيكم في والسلام والمسلمين ويرزقنا واياكم ال